فاتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نعلمون الناس السليم تُعَدِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَا أَرُوتَ وَمَا يَعَلَّمُونَ யத்தாயு பல்வி அதி وَيَعْتَدُونَ مَا يَضْرُّهُمْ وَهُمْ فَاعِلُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن يَتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِ ما تروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم له كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا خاطر كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ காலீன்கூ மு أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختف برحمته ميت வங்க பவன